And there's a th أَوْفَوْنَ لَهُمْ وَأَفْضَلُوا مِنْهُمْ wa fu wo wo وَمَنْ كلمة خبيثة الثَّقِيبِ خبيثة كَذَا وَصِفِ الثَّقِيبِ الدِّينُ هُوَ Who's that? Big <laughs> <laughs> الط